وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَهُوَ الَّذِي وَكَانَ اللَّهُ فِيمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَكَانَ مَا مِنَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يبلغ محلة جد الحرام والهري معكوزا أن يملغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ولولا رجال يودخلَ الله في ررحم م ش ي الله فيرح ش لو تَزَ يرول عذر الذيينكذَو مِهُ م ذاابًا أليم لو ذلذًا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه إذ جعل الذين كفروا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فأنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ إِيَابَ الْحَقِّ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لتدخلن المسجد الحرام إن شاء انما تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا انما تر تعلمون فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أَوْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَالَّذِي أَوْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ